اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما اعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من همت عليه ولا على ما قضيك ولك الشكر على ما أعطيك نستغفرك الله من جميع الذنوب والخطايا ونتوف إليك اللهم إنا نعوذ بإطاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكبلك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أذنيت على نفسك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصاهد الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا وجعلنا الوارثا واجعل فأرنا على من ظلمنا على من عادانا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا فرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمه على الرجوع والقنيده لكل ذن والسلامه من والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم انا من الخير كله عاجله واجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله افتح قلوبنا لنسانع ذكري وارزقنا طاعتك وطاعة رسولي اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي بي ونوعا نقتدي بي ورزقا حلالا نكتفي بي اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغرب ونسألك القصد في الغنى والفقر اللهم اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ان اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ونفسا مطمئنه اللهم وزقنا حبك وحب من يحبك وحب من اللهم واجعله قوة لنا فيما تذهب يا رب العالمين اللهم تقدم صيامنا وقيامنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم رد السماوات السبب ورد الأرض ورد العرش العظيم و إن انت آخر من وصيتي انت الاول وليس قبلك شيء وانت الاخر ف سعدك شيء وانت الظاهر فليس دونك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اللهم انا نسالك العتق من النار اللهم انا نسالك العتق من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصنف أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقى واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اوفق ولي أدرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للذر والتقوى اللهم إليه بطالة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وصرف عنه بطالة السوء والشر والفساد إنك على كل شيء قدير مدنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصم և սա դեպի